I'm going to walk there. ورسم الملائكة كان وسيلا الذرك يومي من الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعد الطالب على يده يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا Mujimin, maka fakirkanlah dia orang nasir. Orang yang kafir, maka nasir. Orang jubah, maka nasir. Karena itu tetaplah berada di atas dan bertakdir. Tiada yang lebih miskin hingga kita berada di atas dan bertakdir. الذين يخشعون على وجودهم إلى دهنن أولئك فإنشقوا مكانا أوروه وغلوا سبيلا ولقد أتينا مسكتا برجعانا معنوا أخارها أولى زيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتها فدهوا مردان تدبيرا إِنَّ اللَّهَ كَذَّبُوا بِصُرُفَاتِ وَجَعَلْنَاهُم مِّنَ النَّاسِ آيَةً وَعَذَّبَ الضَّالِّينَ عَذَابًا أَلِيمًا وَعَذَّبَهُ وَسُهُولًا وَعَذَّبَهُ وَسُهُولًا إِذَا مَا هُمْ لَا بَعْدَ ذَلِكَ بَخِيًّا فَقُلْ اللَّهُ نَاصِرُ الْخَاسِرِينَ Selamat اتخذ إلى نورانا أفعارهم تتكون عليه وكينا أم تحسب أن أكثرهم يسمعونه ويعقنون إنهم إلا كالألعاب بلهم أضل سبينا ألم تعينا ربك كيف مدى الظل ولو شاءت عنه wa ja'alash shamsa 'alayna dhalilan fa in ma qadallaha wayna qadaway yasir wa wallazi ja'alakum إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمْ يُشْهَدْ لَهُمْ بَعَثْنَا فِيهِمْ الْإِقَامَاتِ لِذِئْبَانِ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِالْجِهَادِ وهو الذي خلق من الله فتعلناه نسبا ونسر وكان ربك قدير ويعبده من دون الله ما لا يفعه ولا يضره وكان الكاف على ربه ظهير وما أرسلناك إلا مبشر ونسير Allah ashalqum alaini min adzal ilaa ma sha فأسأل به خميرا وإذا قيلنا نسلهم بالرحب ما سبعك الذي جعل في السماء ربوجا وجعل وجعل في النجس هجا وقلاه ربيفا والذي خلق الليل ونهار خلقت لمن أراد أي الذكر لمن أراد أي الذكر أو الذين يمشون على الأرض هم كباخ عنك أن لا يقرب مني إن شئت عليهم نسلات أترفضت فضلت, فضلت أعلى منهم أخوين ما يأتيهم يا رق من رحمان محسن إلا كانوا عنهم إلا كانوا عنهم محيطين كانوا به يستمعون وذن يروا إلى الأرض كم آبتنا فيها مراه كل صغير كهيم إن في ذلك الآلة وما كان أكثر من مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن اتلق والظالمين واما شؤونا لا يستطيعونها فذهب بي اني اخاف اني فثبتوا ويطيق صدري ولا يظلمني الانسان فاستمدنا قوه ولهم على يداه صل على بني إسرائيل. قال أنا الرب كافر ولا دعوة ولا دخول من أمر كافرين من أمر كافرين. وفعلت فعلت كلاتي فعلت أداة من الكافرين. قال فعلت أداه أدا من الله. ان غنى عن منى ما افتقنا فوهب لي قلبي قطعه وهو جردي من الدو سنيه جئنا كالنعام تظنني علي ان ربت بني انسان اهين قال فرانا ولا هو الخالق وانا هو العالمين واهبط السلامات والارواح وارقط السماوات, السماوات والارض بين Terima kasih So in the